بسم الله الرحمن الرحيم موقع الراسخون في العلم يقدم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرسل 119. وإنه خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن على هديه مقتفى وبعد نستانف في هذا اللقاء المبارك دروسنا حول تفسير كلام رب العالمين جل جلاله وإن شاء الله تعالى في حلقتين متابعتين ولقاءين متواليين نتحدث عن الأيام والليالي في كلام الله عن الأيام والليالي في كلام الله ونبدأ بالتفصيل قال ربنا كتأصيل علمي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فالسنة 12 شهرا والشهر يكون 30 ويكون 29 يوما ثم تكون الأيام فعلى هذا يعلم كل أحد أن هناك أيام وهناك ليالي وهناك شهور وهناك سنون والسنون هي أطولهم وقد ورد عن العربي أن رجلا منهم أراد أن يسافر سفرا بعيدا فقال لزوجته عد السنين لرحلتي وتصبر وذر الشهور فإنهن قصار فقالت له ارحم صبابتنا إليك وشوقنا واذكر بناتك إنهن صغار فنزل عن, دب عن دبته وأعرض عن, عن سفره وما استجلبت قلوب الآباء بأعظم من أنين البنات وما استجلبت قلوب الآباء بأعظم من أنين الآبات قال تذكر صبابتنا بأنين البنات اذكر صبابتنا إليك وشوقنا وارحم بناتك إنهن صغار أما القرآن فالأمر فيك التالي ذكر في القرآن السنون والأعوام لكن غالب الاستعمال القرآني أن السنين تذكر فيما يكون مصاحبا بجدب أو بلاء والأعوام تذكر في حالة خلو العام من الجدب والبلاء دل على هذا القرآن من طرائق لكنني يقيد قلت غالب القرآن من الأدلة الله جل وعلا قال ولقد أخذنا آل فرعون نجيبه بالسنين منقص من الثمرات ولم يقل بالأعوان وقال الصديق يوسف لما عبر الرؤيا قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سنبوله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكل ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون لما ذكر الخير قال ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون ما الذي جعلنا نقول إن السنين غالبا لأن الله لما ذكر حياة الكليم موسى في أرض مدين عبر عنها بالسنين وهي لم يكن فيها محل وجهد وبلاء ربما يفهم معنويا قال الله جل وعلا فلبثت سنين في أهل مدين فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى وقال الله جل وعلا عن نبيه نوح عليه السلام قال فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فالخمسون عام لم يكن بينهم كان بين المؤمنين فعبر الله بالأعوام لأنها كانت خيرا لمن خيرا لمن لنوح طبعا لم تكن خمسونة عاما فقط كانت أكثر لكنه مستثنى من الألف أما الباقي فقد كان يعاني فيه عليه السلام ما يعاني من قومه فجاء القرآن يقول عنها إنها سنون إنها سنون الآن إذا تقول الشيخ مرة يقول سنون مرة يقول سنين هذا يسمى عند النحويين ملحق بجمع المذكر السالم فإذا صغته حال الرفع تقول سنون وإذا صغته حال النصب أو الجر تقول سنين تقول ماذا سنين حتى لا يفهم أن هناك اختلافا في المعنى لا يوجد اختلاف إنما هذا استعمال نحو هذه واحدة جاء في القرآن الأيام والليالي وظاهر القرآن أن الليالي للعبادات الليالي لل... للعبادات والأيام للمعاشات لكن كذلك نقول في الغالب نقول في ماذا في الغالب او التاريخ يكون في الليالي للعبادات يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فهي مواقيت يعرف بها دخول رمضان وخروجه ودخول شهر ذي الحجة وغير ذلك يعرف بالأهلة لأن العبر متعلق بالليل ولا والإسلام يقوم على السلة القمرية أي شرائعه أما الأيام ما يعرف عند الناس اليوم بالبروج الشمسية هذا للمعاش لكن قد يأتي في القرآن اليوم للعبادات كما كما سيأتي إن شاء الله تعالى هذا الأصل الثالث الأصل الثالث جعل الله الليالي والنهاء الليالي والأيام مطايا مطايا لأي شيء للعمل, للعمل الصالح جعلها مطايا للعمل الصالح الآن نذكر بعض ما ورد في القرآن نسبته إلى الليل أو نسبته إلى اليوم أو نسبته إلى الشهر أو نسبته إلى العام فنبدأ بالأقل بالأيام قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فيوم الجمعة يوم معروف. أظل الله جل وعلا عنه اهل الكتابين قبلنا ثم رزقنا إياه وهو يوم من أشرف أيامنا والعبادة فيه ظاهرة والنبي صلى الله عليه وسلم صلى أول جمعة على المشهور يوم أن نزل المدينة بعد أن نزل في بني عمر بن عوف ثم في بني سالم بن عوف والجمعة عبادة عظيمة تقوم مقام صلاة الظهر إلا أن تختلف عنها يجر فيها بالصلاة تأخذ قاعدة كل صلاة ينادى لها ويجمع ينادى لها ويجمع فهذه يجهر بها إن صليت نهارا أو إن صليت ليلة فالكسوف مثلا وكسوف الشمس يقع نهارا ولأنه ينادى لها ويجمع يجهر بال بالقراءة والجمعة آكد من الظهر قطعا ويجمع لها بصورة أو كد فيها بالقراءة بالقراءة والمقصود يوم الجمعة طبعا نحن نتكلم في قضايا فقهية نتوسع القضية قضية التفسير ونتكلم أن يوم الجمعة أسنده الله أضافه الله الله جل وعلا اليوم إلى الجمعة هذا يوم ذكر في القرآن كما ذكر يوم الجمعة وهو عبادة تذكر أيام متعلقة بوقائع تذكر أيام متعلقة بماذا بوقائع والعرب في سنن كلامها أنها تجعل الوقائع مرتبطة بال بالأيام قال الله تعالى وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَذْرَتُكُمْ يَوْمَ حُنَيْنٍ معناه يوم ماذا؟ يوم موقعة حنين وحنين اسمه رجل كان يسكن تلك المنطقة والوادي الذي وقعت فيه المعركة اسمه وادي أوطاس وهذا الوادي الآن من جاء منكم مكة تعرفون منطقة الشرائع حنين عند الشرائع على بعد خمسة عشر تقريبا بعد حدود الحرم المنصوبة كانت هناك أرض المعركة وكانت مع هوازن قال الله امتن على أهل الإيمان ويوم حنين لأن العرب في كلامها تنسب المعركة إلى اليوم تنسب المعركة إلى اليوم يعني يعبرون عن الوقائع باليوم فجاء القرآن بلغتهم وفي هذا اليوم كانت هوازنوا طائم عليها رجل يقال له مالك بن عوف كان سيدا وقالوا إنه شهدها رجل يقال له دريد بن الصمة ودريد شهد حنينا وهو في المئة والعشرين لكنه ما أحب أن يتخلف عن قومه وهو البيت الشهير ومعنى أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي فلما وصل وكان كفيفا ومعه ناس يقودونه حتى أوصلوه إلى صحة المارك ولا يتصور الإنسان رجل في المئة جاء بحارك فقال في أي وادي نحن قالوا في أوطاس قال نعم مجال الخيله لا حزن ضرس ولا سهل دهس ويعرف المنطقة جيدا. ثم سمع صوت الشا صوت البعير صوت الصغير قال ما هذا؟ قالوا هذا مالك يعني سيد هوازم أتى بالنساء والأطفال والولدان والشاء والبعير قالوا قالوا ادعوا لي مالكا دعوا مالكا له لما دعوه له قال ما هذا الذي أسمع قال إنني أحببت أن يكون وراء كل فارس أهله وماله ونعمه حتى لا يفر ويدفعونه للقتال فقال له دريد راعي ضأن والله يعني ليست رجل حرب راعي ضأن والله يعني أنت شجاع لكنك لا تفقى في الحرب ثم قال له يا مالك إن هذا اليوم إن كان لك فلن ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كان عليك فقد فضحت في أهلك وعشيرتك ومالك والحسد بين الأقران قل ما أن يخلو منه أحد فما أراد مالك وهو على قناعه بقول دريد أن يكون لدريد رأي لأنه لو أخذ برأيه لقال الناس أخذ برأي دريد فما أحب أن يشاركه دريد في شيء من أرض المعركة فعمد إلى سيفه ونصب قبضته إلى الأرض فأصبح السيف مصرة إلى ماذا؟ إلى أعلى وضع بطنها قال إن لم تطعني هوازن قتلت نفسي وهوازن لا تفرط بسيدها من أجل رجل في المئة والعشرين فقبلت هوازن رأيه وأعرضت عن رأيي, رأيي دريد فقال دريد أبياته الشهيرة يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع أخب فيها وأضع أقود وطفاء الزمع كأنها شات صدع هذا يوم لم شهدته ولم يفت هذا يوم لم أشهده ولم يفتني يعني وجودك كع... كعدمي لأن الناس لم تأخذ رأيه وقتل فيها كافرا عياذا بالله وكانت العرب تضرب المثل بشجاعته وسيفه وجبروته المراد هذا استطرات تاريخي عن يوم حنين الذي الله جل وعلا في القرآن في هذا اليوم قال عليه الصلاة والسلام اليوم حمي الوطيس اليوم حمي الوطيس وهي كلمة ما قالها أحد من العرب قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حفظ عنه عليه الصلاة والسلام كلمات جرت مجرى المثل لم تقلها العرب, العرب قبلها ومنها قوله عليه السلام يوم حنين اليوم حمي الوطيس ما الوطيس؟ الوطيس التنور ما الوطيس التنور الذي يخبز فيه فلأن الوادي اسمه أوطاس قال اليوم حمي الوطيس يعني غلي التنور يعني اشتدت المعرك اليوم حمي الوطيس الوطيس ما هو التنور من أول من قالها وقال عليه الصلاة والسلام عن أحد الناس مات حتف أنفه وهذه اللفظة لم تكن العرب تقولها لم تكن العرب تقولها قال مات حتف أنزه كم هذه؟ اثنتان رفعوها يتوقع اثنتين اثنتان خبر الثالثة قال عليه الصلاة والسلام لأبي عزة الجمح لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين وهذه لم تعرف العرب قبلها والثلاث شاعت مجرى المثل والثلاث شاعت مجرى المثل وقد قال عليه الصلاة والسلام عن نفسه أنا أفصح العرب بيد أني من قريش قال شوقي يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة حديثك الشهد عند الذائق الفهمي إن قلت في الأمر لا أو قلت فيه نعم فخيرة الله في لا منك أو نعم الله قسم بين الخلق رزقهم وأنت خيرت في الأرزاق والقسم وقال في البائية نتكلم فقط عن البلاغة قال أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لينتساب فما عرف البلاغة ذو بيان إذا لم يتخذ له كتاب مدحت المالكين فزدت قدرا فلما مدحتك اقتدت السحابة صلى الله عليه هذا يوم يوم, ماذا يوم حنين نأتي للليالي قال الله جل وعلا إنا أنزلناه في ليلة القدر وهي الليلة جمهور أهل العلم على أنها متى؟ في العشر الأواخر من رمضان ومر معنا كثيرا كل المتلقي هو الذي يعني يجعلك كيف تجيب وأنا قلت في اللقاء الماضي أن الفطن يعرف من السائل فلو جاءك رجل لا يعرف عنه قيام الليل قال متى ليلة القدر ماذا تقول تقول من قام السنة كلها أصاب ليلة القدر حتى يتعود يقوم طول طول الليالي لا تقول له في رمضان وجل سأل ابن مسعود متى ليلة القدر قال من قام السنة كلها أصاب ليلة القدر والجواب صحيح من قام العام كله وقاتعه أصاب ليلة القدر لا تخرج عنها هذا واحد قال اكرمها من اكرمها لا أمنا بجاه عكرمة تلميذ بن عباس قال رحمه الله ليلة القدر ليلة نصف من من شعبان إن أنزلناه في ليلة مباركة ذهب عكرمة إلى أنها ليلة النصف من شعبان لكن لم يوافقه أحد فيحفظ مكانته وعلمه على الرأس والعين ويرد عليه قوله ويرد عليه قوله لأن قوله معارض للقرآن بقيت. الآن ما وصلنا إلى رمضان قال بأب الصحابة إنها ليلة السابع عشر من رمضان دخلنا في رمضان بس مو في العشر الأواخ ليلة السابع عشر من رمضان لأن الله قال وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقل الجمعان ومعركة بدر كانت ليلة السابع عشر صبعة السابع عشر بالاتفاق هذه كم قول ثلاثة وجمهور أهل العلم عليه الفتوى من السلف والخلف إلى أنها أين في العشر الأواخر وتدل عليه الحديث الصحيحة وعلى أنه في ليالي الوتري أرجى منها في ليالي في ليالي الشفح في ليالي الوتري أرجى منها في ليالي الشفح وأنها عند بعضهم في ليلة سبع وعشرين أرجى من غيرها من ال... من الليالي أرجى من غيرها من ال... من الليالي وقال وهؤلاء الذين قالوا إنها في العشر انقسموا إلى كم فريق لا قسمين فريق يقول إنها ليلة معينة وهؤلاء اختلفوا في تحديدها وآخرون قالوا إنها تتنقل تكون كل عام في ليلة والعلم عند الله لكن نعود إلى فترى الله عبده من قام السنة كلها أصاب أصاب ليلة القدر فليلة القدر قال الله فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر قبل أن ينتهي الوقت خذ ثلاثة وصايا في ليلة القدر الأول منذ أن يدخل الشهر وأنت تسأل ربك أن يوفقك لقيام ليلة القدر الأمر الثهني لا تفوتك صلاة العشاء والفجر جماعة في ليالي رمضان كلها وفي العشر الأواخر أولى صلاة العشاء والفجر لأن من ضيع الأصل لن ينتفع بها العشاء والفجر ثم قم ولو يسيرا من الليل ولو يسيرا من الليل في الشهر كله وفي العشر الأواخر أكثر وقل يعني احنا قلنا في الأول فاستعد من, من بعد صلاة العصر أحدث في نفسك رغبة أنك تنتظر رحمة الله بك أن يوفقك لقيام ليلة القدر كنت حالك كحال من يطرق بابا يرجو أن, أن يفتح قالت أم المؤمنين يا رسول الله أعلمت, إن علمت, أي إن, أعلمت علمت إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ماذا أقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني, عني أرجو الله أن يوفقنا وإياكم لقيام ليلة القدر صلى الله على محمد وآله والحمد لله رب العالمين لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جبل, خاشعا من خَشْيَةِ